ولو أن كتبنا عليهم أنقتلو أنفسكم أو يخرجوا أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خير لهم لكان خير لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن ولهديناهم صراطا مستقيما ومين يطيع الله والرسول فغلاك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبي الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكثى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فَن فِي الرُّسُبَاتِ أَوْ فِي الرُّجَمِيعَا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قال, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ مَا كُنْتُ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فاليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا